بوك تو تريزش شابت سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون في الطريق في الطريق مرجك موتو هو يسافر بالموتور سايكل. هو يسافر بالموتور هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. مرج هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. مرجك فعبورل. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر مرجك وباركه. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. هو يسبح. هو يسبح. هل هذا المكان خطر هل هذا المكان خطر يست pericolos să faci singur هل سفر الواحد لوحده بالاوتو خطر هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر يست pericolos să mergi noaptea هل التنزه ليلا خطر هل التنزه ليلا خطر؟ نم رتتيت لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق سُنتِم پد رومول نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ تريبيه سئ انتوارچيم ينبغي أن ندور ونرجع يجب أن ندور ونرجع. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أexists un loc de parcare؟ هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ cât timp se poate parca aici câtă il Mudda poate sta aici câtă Kem el Mudda elleti aici câtă măduca care Hel sta aici câtă măduca care poate sta aici câtă măduca هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟